أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم كان خير لهم والله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاشقوا بنبأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةً أَن تصب q biki Phtus ب وَأَلْمُوا أَنَّ فيكم رسول الله كثير من الأمر لعنتم لعنتم ولكن الله حبب إليه وإليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والعصيان أولئك هم واشدون فظلا إِنَّ اللَّهَ عَلَى عَمَّتِهِ وَاللَّهُ عليم حَكِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ